هذا the Lagwa أنا حسينا زي بوية حاسة أنا حسينا زي بوية حاسة ودل عليه لو ويا يا هذا النطقات <تصفيق> اي انا حيران تايب ويه بحث ودلالي لوف يا اهل العيب حوا يقنظ ويا اهل ماطيو يا اهل النطات اي ما ادري المخ خاري الططر ما ادري المختار يتطفر لو داحي البوط جيدة سألتها ويني الاكبر ويني المحبوب ويني المحبوب لا لم ادري تاها بكري لا لم ادري تاها بكري بعد بعد لا لم ادري لا الله tahtikle ei htar edu ma قاد اهل البيت يستعد تبحاوي هذا الاكبر خارضي الحامل دام الشيريان نفس الهادي جايني يا يومي ودحي قمت مسح من واجهات موم، أنا قمت من واجهات موم، دمعي الأحذان، بل كان أعرف ما يرسمه، يا هول يا يا هول، وعلى صدري يجري يا الله وعلى صدري. هي بينول يدوله حلبا يا راس الطبر هلا بينول هذا هذا لا بابو اللي هيتخث دم نفس الصابره اللي بيها يتخث دم رات وانظر من عيد هاي سايله الدم دم المختار دم المختار نفس الصابره اللي بيها يتخث نفس الطابرة البي هيتخذب راسي الكرر وانظر من عب هاي شي لي الدم دم المختار دمي ال... حملت بصابري حملت بصابري وحيالي تهي الدم احملت بصابري وحيلي بها الدين وصوح منهار شا بدي تقطع راسي تهشم بدل اشرار بدل اي قلبي ينادي طاح عمادي احتي قلبي ينادي طاح عمادي ما أدرم سيا في الأجناب يا راس الطبر والصار ما أدرم Ma ادري شلون لا يحمي الجسم ما ادري شلون لا يحمي الجسم كل جسمه يروح مطبر يالسائل ضل دمه وما بيكي الروح ما بيك ما ادري شلون يحمي الجسم ما ادريش له لا يحمي الجسم اي وكل جسمه جروح مطبر يا يلضي الذم ما بيك الروح ما بيك يلوح بي. اي وش لا يلو شعفة امه وش لا يلو شعفة ش تشوف نحو المذبور ما تصبر لا تنظر رايت موات تنحب ويتروهن تنحب بيدي ايه ايه هل ولدي إيه بيدي هل ولدي قلب بهذا الموقف دا يا ناس تصفروا اي قلب بهذا الموقف دا يا ناس تايه الجسمك جيت تعثر تايه الجسمك بقلب المام يا الاكبار ليك جيت امك ثقاع و ثقاع اي من النهر منين أحري المك ضاعت شمك آية المظلوم وصبغت يا ابن رأس يبدأك ومدمع ها يدمم مدمع أيه قطعوا كبدي يا محتمي قطعوا كبدي يا محتمي Mistä on tullut? Mistä on tullut? Mistä on tullut? Maukeus min shafat zin, sahat ya Hisham, li shbnak ya, oh تترك أبنس وعاني وتنحل تتوجه مطبر كل جسد ما يكوي يمترر يا مايل عشكي يا مايل قطعوا أشكو, ألمي. قطعو رحمي. اشكو ألمي. حسب الاحزاب يا هي ابن الكبار ما بيدين بعدك عيش الدين يا أي جمر ما يك يسغي يبتعدك يسعى ربيش لا يحكي يسعى ربيش أي أي أي روحك صدق يا أولي يدي يرجع يدرك روحك صدق ابي يا ختلوا املي ودنا اجلي قتلوا املي ودنا اجلي, أجلي. بين الكرار شاب يا را